قالوا لئن لم تنتي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فسحا ونجني ومن معي من المؤمنين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 اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْ عُذْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ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 كَذَّبَتْ مُودُ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَال لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ لَّا تَذْهَبُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن إِنَّا جَعَلْنَا لَهُ على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُرَكُون فِي مَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هظيم. وَتَنْثتُونَ منِنَ الجبالَالِب موتَ فَرين فَاتَّقُله وَأَطيعون وَلَا تُطعون أَنَمُسْرِفين الذيينَ يُفسدونَ ف في الأوض وَلَا يُسْلِحون خَضَّ م عَلِين مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَآتِ بِآيَةٍ إن كنت مِّنَّ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٌ مَّعْلُومٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إ فَيخُذَكُمْ عَذاابُ يَهُْ مِن ععَظم فَقَرُهَا فَأَصْبَحُ نادمِينَ فَأخَدَهُمُ العذااب إَِّتِ للِكَ لآًا وَمَا كانََ أَكثَرُ مُمِنين وَإِن رَبذَكَ لَ العزيدُ وَحيم كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ لَا تَعْبُدُونَ أَنِّي لَكُمْ رَسُولٌ مِّن رَّبِّي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أجر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 قال النير عملكم من القارين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمر ملاخرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَطَرًا فَثَاءَ مَطَرٌ مُنْذِرٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم سعيب لا تتقون إني لكم رسول نبيين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من جري إلا على رب العالمين